صلى عليك الله يا سيد الاكوان صلى وسلم ربي يا العدنا صلى عليك الله سيد الاكوان صلى وسلم ربي يا احمد العدنا الحمد لله مننا هدى بأحمد منا أحمد السبلي الحمد لله من ننباعث الرسلي هدى بأحمد منا أحمد السبلي خير المرية من بدو ومن حضر وأكرم الخط حاف ومنتعلي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 وضلت أوجه الحيالين يا رحمة بالسكدة من نثر أزحت بالصدق من مكالب العللي يا رحمة بالسكدة يا رسول الله ويوم مكة إذا أشرفت في أمم يضيق منها فجاج الوعث والسهل عذو بظل كريم عفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مجتملي ويوم مكة إذا أشرفت في أمم يضيق منها فجاج الوعث والسهل عدو بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتملي فجدت عفوان بفضل العفو منك ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل min nasriwas tula ala almileni asbah adin qat hufat jawani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 كرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل وأزلفوا الخلق عند الله منزلة اذ في مشهد الأشهاد والرسل قم يا محمد فاشدع في العباد وقل تسمع قم يا محمد فاشفع للعباد وقل استر اشفعا لي وسلي قم يا محمد وقل تصنع وسلت اشفعا لي وسلي